أشرك بأحيام صدقا بكلمة من الله وسيده وحصرا وسيده وحصرا ونبينا من الصالحين. قال ربي أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأ الله يفعل ما يشاء قال رب دع لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملاجين يا مريم إن الله اصفاك واختارك واصفاك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قولي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من ان وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت المنائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة وديها في الدنيا والاخره ومن المقربين